وقطعناه مثنت عشرة أسباقا منا وأول حينا إلى موسى بيستقاه قلبه أن يضرب عصاة الحجر أن يضرب عصاة الحجر فن بجتت منه ثنت عشرة عينا قد علم كل الناس ما